رديد الله أكبر إنه النصر المبي إنها خلافة البشرى ووعد ويقي رديد الله أكبر إنه النصر المبي إنها خلافة البشرى ووعد ويقي إنه النصر المؤزر من اله العالمين فاصدحوا في كل فج هذا يوم الفاتحين رديدوا الله اكبر انه النصر المبين انها خلافه البشرى ووعد ويقين رديدوا الله اكبر انه النصر المبين إنها خلافة البشرى ووعد ويقين يا عباد الله بشرى قام صرح المؤمنين قام صرح العز هيا ففرحوا يا مسلمين ففراحوا يا مسلمين ففراحوا يا مسلمين, ففرحوا يا مسلمين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 نعيد المجد للدين وعهد الصالحين